يسألوا الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين هذا يسأل عن صحه هذا الحديث يقول ذكر القرطبي في تفسيره في باب الكلام عن الاستعاذة قال روى الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عند الصفا وهو مقبل على شخص في سورة الفيل وهو يلعنه قلت ومن هذا الذي تلعنه يا رسول الله قال هذا الشيطان الرجيم فقلت يا عدو الله والله لا أقتلنك ولا ولأرحن الأمة منك قال ما هذا, جزاء قال ما هذا جزائي منك قلت وما جزاؤك, وما جزاؤك مني يا عدو الله قال والله ما أبغضك أحد قط إلا شركت أباه في رحم أمه انتهى. انتهى لا أدري عن عن صحته وما أظنه يصح والله تعالى اعلم لكن يمكن لأحد الأخوة أن يراجع الحديث ولكن ثبت في المسند من حديث أبي هريرة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مولود يولد إلا ونخسه الشيطان فاستهل صارخا من نخسته ينخسه الشيطان عندما يولد ولهذا يستهل صارخا يعني أول ما يولد وفي القرآن قال الله عز وجل وشاركهم في الاموال والأولاد وفي الدعاء الذي يقوله من أراد أن يأتي أهله قال عليه الصلاة والسلام من قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وكتب له مولود لم يقربه الشيطان فكون الشيطان يعني يحصل منه هذه المشاركة هذا ثابت في القرآن وثابت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام لكنها لكن أهل الإيمان وأهل الذكر سالمون من ذلك سالمون من ذلك ولهذا لما قال وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورة استثنى قال ماذا؟ ها؟ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان هؤلاء مستثنون ولهذا بعض العلماء ومنهم العلام بن سعدي رحمه الله في كتاب التفسير أورد حديث اتيان الرجل أهله عند هذه الآية أن من أتى أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وكتب له مولود لم يقربه الشيطان ذكره عند هذه الآية لأن هذا من أعمال أهل الإيمان ذكر الله عز وجل وذكر الله للمؤمن حصن حصين يحفظه من الشيطان الرجيم ولهذا أيضا شرع المسلم أن يعوذ أبناءه التعويذ هذا للحفظ وللوقاية من الشيطان شرع قراءة آية الكرسي عندما ينام قال لا يقربه الشيطان حتى يصبح فالمعنى هذا تدل عليه حديث واما الحديث بهذا السياق ليس لي به معرفه ولعل احد الاخوه يتكرم بمراجعته نعم في تعارض الشيخ حديث لا تقول تعيس الشيطان هو ماذا قال هنا دعنا الله ارا كل حال يراجع ما ما اظنه يصح للنبي صلى الله عليه وسلم لكن يراجع وياتي ان شاء الله فيه درس قادم. Yeah. هذا سؤال يقول قلت لأحد الاخوه أن قصة الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع القوم الذين كانوا في المسجد وفيهم أحد أحدهم يقول سبح الله مئة كبروا مئة قلت له أنهم صحابة فهل هم صحابة وإن لم يكونوا صحابة هل هل علي إثم بقولي صحابة؟ وهل يجب علي أن أبحث عنه لأبين له الخطأ الجزم بأنهم صحابه محل نظر لأن ابن مسعود لما أنكر عليهم والحديث في سنن الدارمي وسيأتي بتمامه في آخر هذا الكتاب عند المصنف رحمه الله قال, قال لهم منكرا لقد جئتم ببدعة ظلمة أو فقتم أصحاب محمد علما أو فقتم أصحاب محمد علما فالجزم بذلك محل نظر ومثل هذا يعني الجزم لا ينبغي الإنسان أن يصير إليه وأن يلقيه إلى الناس علما يبقى عندهم يظنونه حق ثابت وهو فيه شيء من الخطأ والغلط وإذا تمكنت أن تلقى من قلت له هذا الكلام لتصحيح هذا الأمر فلسكن وأبرى لذمتك. حسن الله إليكم هذا السائل يقول يقول بعض المسؤولين عندنا نحن مالكية على المذهب الأشعري فما معنى ذلك وهل فيه محظور مالكية أي على مذهب الإمام. إمام أهل السنة مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة وهو من أئمة المسلمين ومن العلماء الأكابر ومن فقهاء الإسلام ومنزلته علية ومكانته معروفة هو وغيره من أئمة المسلمين والمذهب الأشعري أو العقيدة الاشعريه هذه تنسب إلى أبو الحسن الأشعري تنسب لأبو لأ الحسن الأشعري وأبو الحسن الأشعري الذي تنسب لها هذه العقيدة تقلب في حياته في ثلاث مراحل تقلب في حياته في ثلاثة مراحل ذكرها ابن كثير في طبقات الشافعية لأن أبو الحسن الأشعري شافعي ففي طبقات الشافعية لابن كثير ذكر أن أبو الحسن تقلب في ثلاثة مراحل المرحلة الأولى من حياته ومضى فيها أربعين سنة أو زيادة على الاعتزال معتزليا لأنه ولد يتيم الأب وتربى في بيت خاله أبو علي الجبائي تربى على يديه على الاعتزال ومضى على الاعتزال أربعين سنة ثم بعد ذلك تحول من الاعتزال إلى الكلابية والكلابية أخذها عن ابن كلاب وهي مذهب قائم على علم الكلام وهو دون عقيدة المعتزلة عقيدة المعتزلة أشد فسادا من عقيدة الكلابية فانتقل إليها وتاب من الاعتزال وأخذ يرد على المعتزلة ردود موسعة مطولة في كثير من كتبه وتصدى لها ثم في آخر حياته تاب من الكلابية إلى عقيدة أهل السنة وأعلن ذلك في بعض كتبه مثل الإبانة ومثل مقالات الإسلاميين ومثل رسالة إلى اهل الثغر أعلن فيها توبته وأنه على مذهب بأهل السنة على مذهب الامام أحمد بن حنبل وغيره من أئمة المسلمين من علماء السنة وعلماء الحديث فرجع إلى هذه العقيدة والذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري ينتسبون إليه في المرحلة الثانية التي تاب منها هو في المرحلة التي تاب منها هو ولهذا يستطيع بعض الأهل الباحثين أن يرد على الأشاعرة بكلام أبو الحسن الأشعري نفسه في كلام أبو الحسن الأشعري في مرحلته ماذا؟ الثالثة الأخيرة يستطيع ان يرد عليهم بأشياء هم عليها وينتسبون فيها إلى أبو الحسن الأشعري وفي كلامه في مرحلة الأخيرة ردود على من على على هو على هذه العقيدة فهم ينتسبون إليه في شيء تاب منه وأولاً الانتساب من حيث هو خاطئ وما ينتسبون إليه فيه هو تائب منه رجعا والأمور التي يعتقدونها في في هذا المذهب هي عقائد في في, في كثير منها فاسدة مخالفة للعقيده النقيه المتلقة من كتاب الله والسنة نبيه صلوات الله والسلام عليه والواجب على الإنسان أن يجتهد في إصلاح عقيدته على ضوء الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم وارضاهم هذا الذي هو يجب على على كل مسلم و مالك رحمه الله من ائمه المسلمين ولو كان هذا القائل عقيده عقيدة مالك لسلم بدل ان تكون عقيده عقيده ابي الحسن الاشاعري التي تاب منها فلو كان عقيدته عقيدة مالك لا سلم ولهذا يقال لأمثال هؤلاء من يقول أنا ما مالكي في الفروع أشعري في العقيدة لماذا تقول أشعري في العقيدة ألست ترضى عقيدة مالك أو عندك فيها نظر هل عقيدة مالك عقيدة صحيحة أو غير صحيحه ولو قارنت بعلم بين عقيدة مالك وعقيده الاشعريه التي ينتسب اليها الاسعري تجد فرق فلماذا رضيته في الفروع ولم ترضى عقيدته ومن كان على عقيدة غير صحيحة كيف يقبل منه تقريره في في الفروع فهذا نوع من من الخلل عندما يقول انا مذهبي مذهب مالك وعقيدتي عقيده الحسن الاشعرى وعلى طريقه مثلا كذا في, في, في السلوك فيذكر من هذه الفرق المنحرفه وهذا كله من انواع الانحرافات التي يبتل بها بعض الناس والواجب على الانسان ان يكون على سنن السنه وعلى جاده السلف رحمهم الله في عقيدته في عبادته وعلى طريقه الائمه الأكابر من أمة المسلمين وعلماء الدين ولا يكون هناك تعصب لأشخاص وإنما الواجب هو لزوم دين الله عز وجل واتباع سبيل المؤمنين الله أعلم صلى الله وسلم عن نبينا محمد